أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله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 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكسر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْقَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَقِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 إن الله عهد إلينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين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 فمن سحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم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 وَإِذْ أَخَذَ الله ميتاق الذين أُوتُوا الكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس وَلَا تستمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بِهِ ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ولكن يحمدوا بما لم يفعلوا ان تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم من ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم, عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد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 نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبراط وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 وَاصْبِرْ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ منها زوجها وبث مِنْهُمَا سُبْعَةَ أَزْوَاجٍ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 إنه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقصفوا في يتامى فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تقولوا وآتوا النساء صدقاتهن نفلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هليئا مليئا ولا تقتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقوموا قولا معروفا. وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا المتاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسراقا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفق ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نظيم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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو ترطوا من خلفهم ذرية أنضعا فانخاطوا عليهم فليتقوا الله, فليتقوا الله وليكونوا قولا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي أنتين فإن كن نساء فوقت نتين فلهن تلسى ما تركت وإن كانت واحده فلها النصف ولابوي كل واحد منهما السدس مما تركت ولابويه كل واحد منهما السدس مما تركت ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فرء مثله فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أسوادكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أوجين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم نتمن مما تركتم من بعض وصية توقون بها أو دين وإن كان رجل يورك تلالة أو امرأة وله أخ أو أخ فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السنف من بعد وصية يوصى بها أودين غير بطار وصية من الله والله عليم حليم في حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخيه جنات تجري من تحتها الأنهار قابلين الله فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والذين ياتين لفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شمدوا فأمسكوهن في حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلتم نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتم هن ان ياتين بفاحشه مبينه بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن, شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنصارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مبتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميساقا غنيظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح لَسَلَفَ انَّكَ لَفاحِشَةٌ وَمَقْتَهٌ وَسَاءَ سَبِيلَا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وأُمَّاتُكُم الَّتِي أُوفَعَ لَكُم وَفَوَاتُكُم مِن الرَّضَاعَ وَأُمَّاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبُكُم فِي حُجُورِكُم وَرَبَائِبُكُم الَّتِي فِي حُجُورِكُم من نِسَائِكُم الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ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 أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتهوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة